أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلم ما جهزهم بجهازهم بجعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم. ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا بي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كننا سارقين قالوا فما جزاؤهم ان كنتم كاذبين قالوا جزاء